اولئك الرسل الذين ذكرناهم لك فضلنا بعضهم على بعض في الوحي والأتباع والدرجات منهم من كلمه الله مثل موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ومنهم من رفعه درجات عالية مثل محمد صلى الله عليه وسلم اترسل للناس كلهم وختمت به النبوه وفضلت امته على الامم واتينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات الداله على نبوته كاحياء الموتى وابراء الاشباه والابرص وايذناه بجبريل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 ولكن الله يفعل ما يريد فيهدي من يشاء إلى الإيمان برحمته وفضله ويضل من يشاء بعدله وحكمته وفي هذه الآية الكريمة أيها الاخوه تذكير للناس بأن ما يحصل في هذا الكون فهو بإرادة الله الكونية سبحانه وتعالى فينبغي على الإنسان أن يلجئ إلى ربه في جميع أموره وأن يعلم أنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وربنا قد جعل بعضنا لبعض فتنة فالسعيد في هذه الدنيا من نجا من هذه الفتن وتقرب إلى الله تعالى ودفع عن الناس الشر والضرر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 وذكر هذه الآية الكريمة قبل آية الكرسي وبعدما الآية الثالثة وقمسين بعد المائتين فيه من المحلة أهمية الصدقه وأن الصدقه تدل على صدق إيمان العبد وأنها سبب من أسباب النجاة ولذلك فإن المقصر المفرط حينما تاتيه سكرة الموت وتجتمع عليه مع سكره الموت حصرة الفوت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 القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغنى عنه في كل أحوالها لا يأخذه نعاس ولا نوم لكمال حياته وقيمته له وحده الملك في السماوات وما في الأرض لا يملك أحد أن يشفى عنده لأحد إلا بعد ابنه والظاه يعلم ما مضى من أمور خلقه مما وقع وما يستقبلونه مما لم يقع ولا يحيطون بشيء من علمه تعالى إلا بما شاء أن يطلعهم عليه. أحاط كرسيه وهو موضع قدمي الرب بالسماوات والأرض على سعتهما وعظمهما ولا يثقله أو يشق عليه حفظهما وهو العلي بذاته وقدره وقهره العظيم في ملكه وسلطانه إذن هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله وقد ذكر ابن كثير في تفسيره أنها عشرة مقاطع وهي فعلا عشرة مقاطع وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى تدل على عظمته لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم يصام لها والله سميع عليم لا اكراه لأحد على الدخول في دين الإسلام لأنه الدين الحق البين فلا حاجة به إلى إتراه أحد عليه قد تميز قسد من الضلال فمن يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويتورأ منها ويؤمن بالله وحده فقد استمسك من الدين بأقوى سبب لا ينقطع للنجاة يوم القيامة والله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها وهذه الآية مهمة أيها الاخوه أن يفقهها الإنسان وأن يعمل بما فيها لأنه لا يصح إيمان الإنسان بالله تعالى حتى يكفر فيما يعبد سوى الله سبحانه وتعالى من فوائد الآيات أن الله تعالى قد فاضل بين رسله وأنبيائه بعلمه وحكمته سبحانه ولكن لما كان الأمر كذلك ينبغي على الإنسان أن يترقى بالتوبة والعبودية ويعمل بالطاعات ويسعى بالأعمال الفردية والجماعية والأعمال التي تبقى في الأرض لتعظم مرتبته ودرجته وحسنته عند الله تعالى إثبات صفحة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله وأنه قد تكلم بعض رسله كموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام إذا ربنا جل جلاله يتكلم فهو متكلم بكلام مسموع يسمعه من تكلم معه الإيمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئه الله وتقديره فله الحكمه البالغه ولو شاء لهدى الخلق جميعا طبعا جاءت هذه العباره هكذا الايمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئه الله وتقديره وجدت أن العبارة لم يذكر فيها الايمان والهدى وكل شيء يعني نقول كل شيء بمشيئه الله وتقديره لأن الشر لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس اليك آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله لما تضمنته من ربوبية الله وإلوهيته وبيان أوصافه اتباع الإسلام والدخول فيه يجب أن يكون عن رضا وقبول فلا إتراها في دين الله تعالى الاستمساك بكتاب الله وسنة وسنه الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله أعظم وسيله للسعاده في الدنيا والفوز في الاخره اذا الانسان يتمسك ويمسك غيره بالكتاب حتى ينال سعاده الدنيا والاخره لأن النجاة في اتباع كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته